أرني ببصري كيف يكون إحياء الموتى قال الله قال له الله أولم تؤمن بهذا الأمر قال إبراهيم بلى قد آمنت ولكن زيادة في طمأنينة ولكن زيادة في طمأنينة قلبي فأمره الله وقال له خذ اربعه من الطير فظ فضممنهن اليك وقطعهن وقطعهن ثم اجعل على كل جبل من الجبال التي حولك جزءا منهن ثم ناديهن ياتينك سعيا مسرعات قد عادت اليهن الحياة واعلم يا إبراهيم أن الله عزيز في ملكه حكيم في أمره وشرعه وخلقه إذا في هذه الآية الكريمة بيان أن إبراهيم عليه السلام أراد التقدم في الإيمان والترقي في امر الإيمان ونحن نذكر إبراهيم عليه السلام في صلاتنا في كل صلاه في التشهد حتى يتلقش الإنسان طريقة إبراهيم ويزداد في الطاعة والعمل وإبراهيم هو الذي وفى وهو الذي امتثل أمر الله تعالى وربنا لما عدد الأنبياء في سورة الأنعام قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده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 في أرض طيبة، فتنبت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة منها مائة حبة، والله يضاعف الثواب لمن يشاء من عباده، فيعطيهم أجرهم دون حساب، والله واتع الفضل والعطاء، عليم بمن يستحق المضاعف. إذا هذه الآية الكريمة في هذا الجزء الجزء الثالث ذكر فيها أمر. النفق والإنفاق والصدقة في آيات عديدة منها هذه الآية وبعدها آيات وفي آخر آية من هذا الجزء الثالث لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وفي أول السورة أيضا جاء ذكر النفقة في سبيل الله في أول سورة البقرة في الصفحة الأولى ومر الكلام على أن سعادة المرء في الإخلاص الله والإحسان لعبيد الله تعالى وأن الصدق تدل على صدق إيمان العبد وهذه الآية الكريمة تدل على مضاعفة الأجر والثواب مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع ربنا يضاعف على قدر نفع هذه الصدقة على قدر الإخلاص على عظم النية النية أيها الاخوه تجارات العلماء كما قال الإمام أحمد بن حنبل فعلى الإنسان أن يعظم أمر النية في عمله حتى يعظم له الثواب ثم بين ربنا صفه هؤلاء فقال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال هنا الذين يبذلون أموالهم في طاعة الله ومرضاه ثم لا يتبعون بذلهم لما يبطل ثوابه من المن على الناس بالقول أو الفعل لهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى لعظم نعيمهم إذا ربنا لما ذكر أمر النفقة ذكر الحال الذي عليها حال المنفق قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفق من ولا أداء اي انهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجهه انهم إلى ربهم راجعون ولا يصبحون الذي يعطونه المال حتى لا يؤذونه ويعلمون انهم ان الله قد من عليهم بان ملكهم المال وان الله قد من عليهم بأنهم ينفقون هذا المال في سبيله وفي وجهه وان الله من عليهم حينما يعطيهم الاجر والثواب ثم بين ربنا أجر من جمع بين الإحسان القولي والإحسان الفعلي والإحسان الفعلي والقولي لهما أثر عظيم في النفوس. فقال تعالى: قول معروف وما خير من صدقه يتبعها أدم والله غني حليم قول كريم تدخل به السرور على قلب مؤمن وعف عن من أساء أفضل من صدقة يتبعها إيذاء بالمن على المتصدق عليه والله غني عن عباده حليم لا يعاجلهم بالعقوبة إذن ينبغي على الإنسان أن يكثر من فعل الخير وقول الخير وليحذر الإنسان أن يؤذي أحد فالإنسان إذا كسر عظمه ينجبر بالعلاج. أما كسر الخواتر فهذا أمر صعب وتأمل إلى ختم الآية والله غني حليم يعني الله جل جلال هو الغني وينبغي على الإنسان أن لا يؤذي الآخرين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه واجل فترشه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تفسدوا تواب صدقاتكم بالمن على المتصدق عليه وإلهه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 فكذلك المراءون يذهب ثواب أعمالهم ونفاقهم ولا يبقى منها عند الله شيء والله لا يهدي الكافرين إلى ما يرضيه تعالى وينفعهم في أعمالهم ونفقاتهم أقول أخي الكريم هذه الآية عظيمة وقد جاءت بسياق متسب فجاء الأمر الأول ببيان عظم النفقه ثم حال المنفق ثم انه يجمع مع الاحسان القولي الاحسان مع الاحسان الفعل الاحسان القولي ثم نهاهم عن الاذيه ثم بين ان الذي لا يقصد وجه الله بحيث يؤذي من يتصدق عليه او يفعل هذا مراءة لناسه لا ينتفع من عمله بل انه يائثم بعمله هذا من فوائد الايات مراتب الإيمان بالله ومنازل اليقين به متفاوت لا حد لها وكلما زاد العبد نظرا في آيات الله الشرعية والكونية زاد إيمانا ويقينا إذن ينبغي على الإيمان ينبغي على الإنسان أن يجد بالعمل العمل والتدبر حتى يزداد إيمانه ويزداد يقينه بعث الله تعالى للخلق بعد موتهم دليل ظاهر على كمال قدرته وتمام عظمته سبحانه فالخلق يدل على العظمة والإعادة تدل على العظم ولذا نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على البدء وعلى المعاد فضل الإنفاق في سبيل الله وعظم ثوابه إذا صاحبته النية الصالحة ولم يلحقه أذن ولا منا محبط للعمل من أحسن ما يقدمه المرء للناس حسن الخلق من قول وفعل حسن وعف عن المسئين أيضا من الخلق الحسن أن الإنسان يعفو عن المسئين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته